تعالى ذو العناراب البرية عظيم الشهد غفار الخطية وصلى الله مع آسكى على الهادي وعترات النقية فجد يا صاح وعمال بالوصي بالرصيه فجدي يا صاح وعمال بالرصيه فجد يا صاح وعمال بالرصيه دلك الجوله وشراب من سفر راح فقد طال الطلب من ب الشاح ولا أمن بإبخال العطية فجدي يا صاح وأعمى بالوصية فأوصيك بتقوى الله وهي متابعة الرسول أمرا ونهيا بها الخيرات في أخرى ودنيا وقد أوصى بها وبالوجدان يغفار كل من جاد ولا تكسن ودم تحظى وتسعاد فإن العلم مرقاة أجدي يا صاح وأعمل بالوصية، صاح بالوصية على المفروض وظف في الجماعة، وبالنافل قترب حاس بستطيع، وذكر الموت لا تترك ساعة من الساعة بكره. من الآفات هذا حد فعلام ومن يدخل بفرض المال يندم به يقوى فيا أعظم جنيا فجد يا صاح وعمال بالوصيان واصم فرضك وجاهد في المرغب به يا صاح تقرأ كوابدر بسنيه فجد يا صاح وعمان بالوصيه فلدك فجد صاح وعمان بالوصيه فجد فملموم بكذاب وإياك الرياء هو سوء العجاب وبالجملة فجانب كل مرتاب فإن الإثم حزاز الطوية فجد يا صح وعمال بالرصية وصلى الله والتسليم داي هم الأخير ذو النفس الأبياء رجعتُ العلياء تجد صاح وعمي هم الأخيار ذو النفس